يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيث ما دارت رحانا للخصام اليهودي جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دل حخام اليهود اكسروا الصلبان نور دين اسلاح فادي القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود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 يا جنود الحق দৌলতাম হামী লকৌ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 يا جنود الحق هيا oddidou لحنا الصمود قد اضاء الشامون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيث ما دارت رحانا للحصام اليهودي